مدري إلى اليوم ولا الزمان ننساك يا قلبها قلبي مدري إلى اليوم توله على مضناك ولا انتهى حبي مدري إلى اليوم ولا الزمان ننساك يا قلبها قلبي ما ادري الى اليوم توله على مضناك ولا انتهى حبي يا قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعه الروح لك يا ساكن الروح الساعة متى الوصل قول اه متى الوصل قول قول قول باجيك واسابق الساعة يلي على الباب